وَتَقُولُ مِنْ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُور أَمِينٌ تُمَّ فِي السَّمَايِ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَمْ أَمِينٌ تُمَّ فِي السَّمَايِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ لَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَقَوْمٌ صَافِثٌ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ فِيلِلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي وَنُفُورٍ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 وَقِيلَ هل الذي قلت به تدعون؟ قل أرأيت من أهلك لي الله ومن مع يأو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكم فَمَن يَأْتِيكم بماء معين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 مِعْتَدِلٍ أَثِيمٌ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ سَلِيمٌ إِن كَانَ زَمَانٌ وَبَلِينٌ إِذَا سُتِلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْقُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إذ أقسموا ويصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناجوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضار محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يشلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إلا للمتقين عند ربهم جنات عباد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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يخذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكسبون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 فَمَتَمُودُ وَعَدُ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْطَّاضِيَةِ وَأَمَّا عَدُ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَقَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا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 فَيَوْمَ إذِي وَقَعَتِ في الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِي وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إذِي يَوْهُمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ قَرَأُوا كِتَابِيَةٌ إِنِّي ظَلَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشتروا هنيئا بما أسلفت كلوا واشتروا هنيئا بما أسلفت في الأيام القادمة. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أُנِئَ عَنِّي مَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهْ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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم خلق جنة عيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون خلاء قسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوحين كنرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم.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 وَالشَّوْسِيَا ذَا وَأَصَرَّ وَاسْتَكْبَرَ اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنْ دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ ورارا ويندركم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال خَلَقَكُمْ الطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سماوات وطبقا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 قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا قسارا ومشروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا شذر نودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تشد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم ان نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا انك ان تذرهم يضلوا عبادا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين إلا تبارا